موعدنا اليوم أحبتي في الله عن أصول وضوابط في دراسة السيرة النبوية الشريفة السيرة النبوية هي التطبيق العملي والتفسير الواقعي لدين الإسلام هي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أفعاله التي تدل على تطبيقه للإسلام وأول هذه الضوابط وأنه ينبغي على دارس السيرة أو الذي يكتب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفهم حقيقة الإسلام ومنهجه المتكامل كذلك ينبغي أثناء دراسة السيرة وقراءة السيرة ترك مسألة المنطق التسويغي ثالثا اعتبار القرآن الكريم مصدرا أولا في تلقي السيرة وفهمها بعد ذلك من الضوابط تمحيص الصحيح من الأخبار فيما يتعلق بالعقيدة والشريعة كذلك من الضوابط في دراسة السيرة معرفة حدود العقل في مسألة قبول النصوص وردها كذلك من الضوابط المهمة في أثناء دراسة السيرة معرفة وفهم اللغة العربية وأساليب اللغة العربية كذلك من الضوابط الالتزام بالمصطلحات الشرعية كذلك من المهم جدا. في أثناء دراسة السيرة الوفاء بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم دون غلو ولا جفاء من الضوابط تحديد هدف الكتابة والشريحة المخاطبة كذلك من المهم جدا وأختم به مسألة معرفة مواضع الاقتضاء من فعله صلى الله عليه وسلم